السلام عليك يا سيد لی مو پیدا شتج ووج حنين ورسة بين الأمل والويل وحد بظلام الدهر ما أخذ شعور السلام وادعي بصلاة الليل يا ربي أجر الدم مخشية من هالجمع مو من وجوم الخير كل خوف لا قصرت ومن الخجال لو صرت أجري المدانس إن كان ليل العنى بالسابي من كربالا خذني لفيض البلا يا منتهى المارا رضاك عن زينك السلام عليك يا زين يا ربي باجر يمر يوم اقوال العمر بي اكتشف معنا معنا الصبر والوفا لو حتى صالح يا اللي رحمك ما لجا <تصفيق> وسط الجثث والمحن يظلم علي يا زمن وانوارك في عينا غربا ومصايب ولا مجروح بس مؤمنه الله الكفيل ويا لي ماذا يضر ظما العفو رضاک عل زینب زینب دی وی و كي في توحشت يا نو اذهب نور ما همني بلد الوطن ما همني موت شجن والمشيا وسط الغروم اللي عيز وخضر خضر ضيا تفنوا رضاك الأهم عزوا أمانوا سوم مهما الزمان التوارى لا ما أطلب لي سوى لطفين يريح الجوى غفرانك المطلس رضا عن زین ناس عن زین نا بیلی هو سلمت لك دنيتي يا ربي يا حنّة ساعدني من لك ترو لحسين وفوق ترو شفت انتضح عدشاء ارفع لك ودع ودليني سجد تقبل قربان تقبل لجيب العطش والوحش لا الاحداش وغمرني بالرضوان سدني بدك المساء صبرني يفوق الاسا يرضيك صبري عسا <تصفيق> يا من لك المهر رضاك عن زين السلام عليك يا you السلام عليك يا سيدتنا يا زينة يا أم المصائب والأحزان